وَيَوْمَ يَحششّرُهُم جَمًا ثمَُّ يَكُول لِدِمَ لائِكَتِ أَهَاأُولائِكُم كَوا يَعبُدُون وَيكُونَ يَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ بَلْ كَانُوا يَم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وََكُودأَ وَمَا أَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ وَمَا أَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا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 خُدَّكُمْ عَمَّ كََ يَعبُدُ آبَاءُكُم وَقالَاوا يُُ خََ قَُّكُم عََّ كََ يَعكُل آذكُم وَقالَاُ وَقالَاوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَتَيْنَاهُمْ كُتُبًا يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا سَيِّدًا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 فَكيفَ كَانَ نَكِيرُ فَكيفَ كَانَ نَكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ قُلْ إِنَّنَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله قالوا انتم لله ما وقادات ثم تفكر ما رصاحبكم من جنة لا رصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب جديد ان هو الى نذير تطم زين يدعاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان أجري إلا على الله لَا إِلَهَ إِلَّا عَلَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قُلْ إِنَّ رَبِّي يُقْذِفُ بِالْحَقِّ قُلْ Allah mu